إذا نذر صدم يوم بعينه لا تجزيه لك الصوم بدون تعيين أنه للنذر ولو إجماله الكلام في أنه الصوم النذري إذا نذر الإنسان يسوم هنا عندنا ثلاثة فرور الفرع الأول أنه هل يجب قصد الناذر أو لا يجب يعني هل يجب بالصمد يقصد الإنسان قصوم هذا اليوم انتثالا للناذر يجب أن يقصد عنوان الناذر أو لا يجب هذا الفرع, الفرع الثاني أنه إذا كان المنذور صوم طاسن كما نذر صوم يوم عرفه او صوم يوم عادي هل يجب ان يقصد صوم يوم او لا اجل الفرض الدراسي في ان لو لم يقصد شيئا صام يوم العاديه لا بقصد النذر ولا بقصد العاديه كم يقصد صام يوم العاديه لا بقصد النذر ولا بقصد يا صح هذا الصلاة والرغم نتكلم في الفرع الأول أول أنه يجب قصد المادر أو لا يجب يقول لا يجب لماذا؟ لأن الأمر في الوفاء لأن الأمر توصلي يوفق بالمادر أو او بالرخول هذا الأمر غير توصلي والأمر التوصلي لا يعتبر في سطور القصد مثل غسل الثوب. من النجاسد فإنه لا يعتبر في ترتيب الطهارة على الثور المقصود، أم يقصد الفتال حتى لو قصدته ويقصد الأمر التوصلي يعتبر فيه أو يعتبر في سقوطه تحققه متعلقين وأما أنه يقصد أو لا يقصد هذا لا مدحلية له في سقوط الأمر إذن لا يشترط قصد الأمر بالنل لأنه أمر توصلي هو ضروري اذا نذر صوم يوم الغدير انه مهم ان يصوم يوم الغدير وليس الواجب ان يصوم يوم الغدير امتثالا للنذر امتثالا للنذر او قصد النذر هذا بشكل. ولكن يظهر من صاحب العروه القدسيه انه لا بد ان يقصد. فبذالك اذا نذر صوم يوم معين لا تجزي هي الصوم بدون تعين انه لي. يعني لا يكفي فقط عنوانه نذر. من دون تعيين المنهور الناذر من أي باب هذا؟ علّ هذا من باب أن ما ذكره أيها المداني قديسة من أن النذر كالدين باعتبار أن الدائم يملك على الأذمة المدين شيئا أيضا عندما ينذر يملك عمله لله تبارك وتعالى فالله يملك على ذمة الناذر عملا فالنذر مثل الدين فما ان الدين يملك على ذمة شيئا الله يملك على ذمة الناذر عملا وكان أداء الدين يعتبر فيه الحصد إنسان إذا دفع عشرة دراهم لزيد ولم يقصد أدائ الدين ما تعتبر أدائ الدين تعتبر تبرة إذا إذا لم يقصد أدائ الدين لا تكون أداءاً لذكى وإنما تعتبر أمر رؤياً نبته لا بد أن يقصد أدائ دينه كذلك كما أنه أدائ الدين لا يسقط إلا بالخاص كذلك النبذ لا يسقط إلا بالخاص هذا الدليل طبعاً مناقش أولاً له لا معنى للملكية الاعتبارية للنصوص الله هو ملك لله هو مالك بالملكية الذاتية هو مالك لي ولعملي ولتمام شؤون الوجود بالملكية الذاتية لا معنى للتملك الاعتباري اعتذرك يا الله مالكا لعمل على ذمتي الاعتبار لا له بعد كم مالكا لهذه الأمور مادية ذاتية مادية الاعتبارية لا معنى لها وثانيا بأنه اعتبار القصد بحد باعتبار خصوصية في الدين شوين خصوصية في الدين الدين عمر كله. زيد يدين زي عمر يعني زيد يملك على نمة عمر ترضو ألف تومان بنحو كل هذه الألف التومان لا يتملكها الدائن الخارج حتى تتشخص ما دام هي كل ما يتملكها حتى تتشخص إذا تشخصت هذه الألثومان دارت هذه الألثومان إذا يمكن أن ياخذها الدائم ويتمويلها فالكل ما لم يتشخص لا يدخل في ملك الدائم ولا يتشخص إلا بالقصد إذا قصد أخذ ألثومان وقصد أنها أداة للدين تشخصت وإذا تشخصت دخلت في ملك الدائم الدين. بما أن الدين أمر كلي والأمر الكلي لا يملك حتى يتشخص والتشخص متوقف على القصف لذلك هنا نشترض القصف يقصد أذى الدين وإلا لا يقع القصف أما في النادر قد يكون المنذور أمر كلي قد يكون المندور أمر جزئي قد يندر صوم يومًا هذا أمر كلي طبعًا هذا الأمر كلي لا يتشخص الله بالقصف ما يقدر يطبقه على يوم من أيام السرق إلا بالقصف يقصد تطبيق ما في بالمده على هذا اليوم بعينه بما أنه كليون لا يتحقق إلاه ولا يتشقق إلاه بالطبع يعني قد يكون الندر أمر جزئي يندر صوم يوم الخميس المقبل بعد هذا الأمر متعين بلاسة بعد ما يحتاج أنه تعينين ما يحتاج إلى طارق فلو صام يوم الخميس المقبل لا العنوان المادر صحة وصقط إذن تشبيه الدين بالناظر في غير محلة لأن الدين يحتاج للقصد لأنه أمر كلية بينما الدين قد يكون أمر كلي قد يكون أمرا جزئية سلامها على القيامة الدليل الثاني الذي قد يستدل به كلام صاحب الأرواح والجسس من أنه صحيح أن الأمر بالناظر او فوق العقود هذا الامر أمر توصلي فلا يشترط فيه في قصد الامر التوصلي يخترق عن الامر التعبدي في هذه الناحيه ان الامر التوصلي لا يعتبر فيه قصد قربان والامر التعبدي يعتبر فيه قصد قربان مو انه لا يعتبر, لا يعتبر فيه قصد القربان مو انه لا يعتبر فيه القصد مو أنه لا يعتبر فيه القصد أصلحا. الامر التوصيلي يفرق عن الامر التعدي في هذين النحين ان الامر التوصيلي لا يعتبر فيه قصد القرباء مو انه لا يعتبر فيه قصد اصلا والا ان بالمثال رد التحيه انسان لو سلم عليك وانت ترد اي شيء ما لم تقصد رد السلام لا يقع رد ذنبك وانما يكون كلاما عاما كلاما ابتدائييا عام اذا لم تقصد رد السلام لا يقع رد السلام مع ان الامر برد السلام امر توصيلي اذا حييتم بتحيه فحيوا بعشنها اردوا هذا الامر ام توصل في قصد القربة. لا يشترط في قصد القرب شيء لكن مو انه لا يشترط في قصد فلو انه لو لم يقصد رد السلام لا يكون رد للسلام. كذلك في الامر بالوفاء بالنذر, الأمر بالنذر. أم توصلي لا يشترط في قصد القرب لكن يشترط في القصد يعني يقصد ان صوم هذا اليوم المندور او قله يشترط يقصد صوم يوم الغدير المنذور يشير الى النذر ولو إشارة إجمالية لا بد من قصد النذر وإن كان امر توصلي لان الامر التوصلي لا يشترط فيه قصد القمم وانه لا يشترط فيه القصد اصلا والا اذا لم يصد كيف يقع نذران هذا محصل ولكن الجواب عن هذا الاستدلال انه لا ما اشترطوا في الامر بالنذر القصد اطلاقا لا قصد تقلل ولا تقلل من اجل لأن متعلق الأمر او هو عمان هو أو هو والوفاء بمعنى إنهاء الشيء وإتمامه هو بوعده يعني هو هو بالأمر يعني هو من هو هو هو هو المراد هو هو الشيء هو هو بالعقد يعني يعتبر نفسه مالكا للثمن وذاك مالكا للبثمن، فيرث كل منهما آثار الملكية على مسلم. معنى الوفاء بالعهد. الوفاء بالشرط معناته حق الشرط خارجيا. مقصود بالوفاء إنهاء إنها الشيء وإتمامه. إنهاء الشيء ما يتحقق على الأرض. من يتحقق الشيء خارجيا. إذا تحقق الشيء خارجيا، حصل الإنهاء والإتمام، حصل عنوان الوفاء. سواء القصيد من هو الوفاء أم لم يسويه. خصوصا وأن وجوب الوفاء بالنذر موه وجوب ابتدائي مثل وجوب الصلاة أو وجوب الصيام وجوب إنضائي ما يعني وجوب إنضائي يعني أولا الشخص يرزي النفس بشئ بعدها الشاعر ينضي ألزم نفسي بصوم يوم الخميس بعد أن ألزل نفسي بصوم يوم الخميس إلشاعي قلت ما اتزمت به على نفسك أنا أضيته تفيدنا إذا أمر بالوفاء مو فموحكم انتظائي حكم انبائي بعد الاتذاء فإذا كان حكم الوفاء النّ الحكما إمبرائياً لا بدائياً، إذا هو تابع لما التزم به الشخص. شنو التزم الشخص هل الشخص قال هكذا أصوم يوم الخميس بعنوان النّذر، او اصوم يوم الخميس بما أنّما التزم به على نفسه وصوم يوم الخميس، ما التزم على نفسه اصوم يوم الخميس بعنوان النّذر، ما التزم بذلك؟ الشخص قال لله ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك فبما يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون الشخص على نفسه لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان فعندما الأمر بالوفاء لا يقضي إلا تحقق الصوم فقط لا الصوم بعنوان النعمة فإذا صام تحقق الوفاء فاذا ما يفترض قصد عنوان الوفاء بالنعمة بلا إشكال هذا الفرع الفرع الثاني أنه قض إذا نذر صوم يوم مخصوص تبدو نذر صوم يوم لا بد أن يقصد صوم يوم الغدير وإلا لا. لا بد أن يقصده لأنه لو لم يقصده، كيف تحقق عناوينه؟ الوفاء بالناس هو الاتيان بالمنذور والمنذور هو صوم يوم الغدير غدير. فإذا لم يقصد عنوان يوم الغدير، ما تحقق الوفاء بالناس؟ لا محالة إذا قصد الخصوصية، لا محالة إذا نظر الخصوصية، لا بد أن يقصده. نظر أن يصوم يوم الغدير. ما لم يأتي بالصوم بعنوان أنه يوم الغدير ما دحث عنوان القائل بالنذر المقابل. فحينئذ إذن لا بد أن يقصد الفصوصية بلا إشكال حتى يتحقق عقيدة. هذا من الفرع الثالث. الفرع الثالث تقول إن ما قصد الفصوصية صام يوم الغدير. لا بعنوان النذر ولا بعنوان يوم الغدير صوم طلبي صوم عيد يصح صومه أو لا؟ يصح. طبعا النذر ما يسقط عنه. لأن المقرض أنه لا قصد النذر لا قصده. المنذور فهو صومه. النذر ما يسقط عنه. لكن آه النذر لا يسقط عنه. ولكن هل أن الصوم صحيح أو الصوم صحيح بدار عليه أو لا؟ يقولون الصوم صحيح. أما في حالة الغفل ناسي وما ن ما ما قصده ولا قصده ما في حالة الغفلة؟ واضح وأما في حالة العلم فلأن عدم الصحة إنما تستمد إلى قاعدة إن الأمر بالشيء يقضي أنه أمر بصوم يوم الغدير وصوم يوم الغدير يقضي النهي عن أي صيام آخر أو لا أقل كما ذكرنا فيما سبق إن الأمر بالشيء إذا لم يقضي النهي عن ضده فلا يقضي عدم الامر بضده فالامر بصوم يوم الغدير يقضي عدم الامر بصوم يوم الاخر مثلا اذا لم الناي عن ضده فلا قل عدم الامر بضده الا ان سيدنا ابو يطلب يسوع يصحح ذلك بنحو ثلاثه يقول يرجع الامر الى اخر صم يوم الغدير ماذا فإن فان عطيت فصم يوم فهو اذا صام هذا يوم حتى لو عالم فقال لها ان يكون هذا الرجل غافل او جاهل فهذا الانسان يعلم بانه علينا عينه ويوم الغدير لا يقصد النذر ولا يقصد يوم الغدير عن ذنب مع ذلك صوت صحيح لانه على نحو التردد يوجد امرا على نحو التردد امر صوم يوم الغدير نذرين امر الثاني ان عصيت الامر الاول فصوم يومان فيكون صوت صحيحا في كتابه الامر الثاني المترتب على عصيت الامر إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه نية الصوم بدون تعين أنه للنذر سيد القبقاني رح نقول بل تجزيه إذا قصده بعنوان وقع تحت النذر العنوان الواقع تحت النذر وشنه يوم الغديد إذا قصده يوم الغديد نعم لا يثاب ثواب الإيثى عندنا مرحلتين مرحلة سقوط الأمر مرحلة امتثال الأمر يقول في مرحله السقوط ما يشترط قصد النذر قصد النذر وما قصدت الامر النذر يسقط لكن مرحله الانتثار يعني الذي يساب عليها الانسان هل تساب على عنوان النذر اذا ما قصد عنوان النذر لا تسال عنوان الاشتراك يسقط امره شيء ويساب عليه الانسان شيء اخر الامر النذر يسقط لكن تساب انت على عنوان النذر لا على عنوان النذر اذا لم تقصده نعم لا يثار ثواب الإيثاء بالنذر ما لم يقصد ولو نوا غيره يعني هو نذر الصوم يوم الغدير ما ننصر فإن كان مع الغفله عن النذر صح وإن كان مع العلم والعم ففي صحة إشكال سيد رمامد الأقوى هو الصحه سيد الخريج والصحة الأضغار كل بناء علي شنو ثلاثتين ثلاثتين ذكر تكفل المسألة لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها وقضاء رمضان السنة الماضية لا يجب عليه دعين أنه من أي منه مر الكثير في هذه بل يتفيه نية الصوم قضاء وكذل الان في هذا القضاء وكذا اذا كان عليه نذران نذر ان يصوم يوما ونذر ان يصوم يوما بعد ما يحتاج الى ان اصوم هذا اليوم عن النذر الاول و اصوم يوم ثم يوم اصوم عن النذر الثاني يحتاج الى اول يختل أن يصوم بعنوان تسال ما أو يصوم قربه من الله تعالى يسقط ان اصوم عليه و كذا اذا كان عليه نذران كل, كل واحد يوم أو أذيذ وكما إذا كان عليك كفارتان كانت عن شهر رمضان محتجعين هذا عن الكفاره الأولو وهذا عن الكفارة الثانية. غير مختلفتين في الآثار مضى الكلام بي أنه إذا لم يكن هذه الأمور منصفات المحمور به لا يجب الفصدراء ومنما تكون منصفات المحمودة إذا كانت مختلفة في الآثار في التعليق سيدنا سيد اذ سيد النذران مطلقين النذر عن يسوع كان النذران مطلقين، يعني من يسوع يصوم من يسوع او يصوم يسوع او من يسوع او في نذر الشكر من يسوع او من يسوع او من يسوع او من يسوع او من يسوع او من وأن في نذر الشكر والزاجر اذا كان في نوعين وكذا في الكفارتين اذا كانتا لنوعين يقول كل نذران ترى من نوع واحد وترى من, من نوعين اذا كان من نوعين مثل نذر ان يصوم يوم عرفه ونذر ان يصوم يوم يوماً آخر. يوم, يوم اخر فصار صار نوعين متغيرين يوم عرفه ويوم آخر، صار نوعين متغيرين ان هنا لا بد من التعيين حتى يفعل الناس والا لأدفع. وكذا في الكفارتين اذا كانتا لنوعين كفاره شهر رمضان وكفاره الترجمه ليمين مثلا فلا يبعد وجود التعيين نعم لو كانت الكفارتان من نوع واحد يومين هم كفارة شهر رمضان فلا يبعد عدم وجوب التعيين فمن وجبت عليه كفارة يومين من شهر رمضان فالظاهر عدم وجوب التعيين أنه من أيهما وأما لو كانت عليه كفارة ظهار وكفارة قتل خطأ فالظاهر وجوب التعيين ليش لأنهما نوعان والصفات من صفات المأمور بها وكذا الحال في النذر فمن نذر أنه لو وفق لزيارة مولانا الحسين عليه السلام رزقنا الله وإياكم فصام يوما ثم نذر يوما آخر لذلك لنفس الزيارة طار نوع واحد فظهر عدم وجود اثنين لأن هم من نوع واحد وأما لو نذر يوما لصحته من مرض ويوما لزيارة الحسين فظهر وجود اثنين كل شخص ما ذكرنا أنهم إذا كان مختلفين في الأثار فلا محال تكون الصفات من الصفات المأمور به وصفات المأمور بيه. لا بد من تعيينها وإلا لم يفعلها السيد جببياني رحمه الله يقول الأحوط في نجري الشكر والزجر التعين تتبار عنوان الشكر غير عنوان الزجر فهما مختلفان من ناحيه المأمور بها وحينئين لا بد من التعين لا في النهو قلو باب لأنباب الإحتياج أوه. لا الاحتياط وهما إلي كان باب الستمر ما يوجد في النوع هذا فرق سنموشن في الداعي لا في النوع الداعي إلى هذا النذر الشكر والداعي إلى هذا النذر الزجر فعنوان الشكر وعنوان الزجر من الدواعي إلى النذر لا أنه ماطفان في المنذور وحينئذ لا يجب الكعين لأنه ملاك تيسان في الآثار شن الفرق في الاثر بين صوم النذر عفوا شن الفرق في الاثر بين نذر الشكر ونذر نذر ما يكو فرق لأنه في الآثار اطلق لما أنه لا فرق بينهما في الاثر إذن هذه استفادة من صفات الداعي لا من صفات المأمور بيوحين إذن لا يجب التعليم. مسألة تاسعة إذا نذر صوم يوم خميس معين ونذر صوم يوم معين من شهر معين فاتفق في ذلك الثمين المعين يكفيه صومه ويسقط النذران معك. هذا الامر لا بد من توضيحه. أقول عنا صورتين صار يتعلق النذران بعنوانين بينهما عموم من وين فينطبقان على نجمع واحد اتفاقا من باب المثال ندر أن يصوم أنه إن ولد له ولد يصوم في أول يوم بعد ولادة الولد وندر أن يصوم اليوم الأول من كل شهر فالعنوانان بينهما عموم من وجه اتفقا أن اليوم الأول من الشهر هو اليوم الذي بعد ولادة ولده هناك نظران تعلق بلبي بعنوانين بينهما عموما من وجه اتفق انطباقهما بل الاتفاق اتفق انطباقهما على يوم معينين هذا جدا يقتلها المصاحب العروه انه أنه يكفي يصوم هذا اليوم الواحد يصطر النظرين نذر صوم اليوم الأول من كل شيء نذر صوم اليوم الذي بعد لولادة الولد يسقط كلا النذر ايش لأيش يتحقق متعلقهما متعلقهما بحقه. فإن قفدهما قفد هم نذر قفد هم نذر عليهما لأنه امتثل هذا وامتثل وإن قفد أحدهما دون الآخر يساب عما قفده لا يسال عن الآخر وإن كان يذكر ان الامر يسقطان بلا اشكالا الامر يسقط بتحقق متعلقه لكن يساب عليه او لا يساب يساب عليه اذا قصدته اذا قصد لا يساب عليه وان كان يسقط تريد فقد هما معا اذا علينا مع اذا قصد واحده على ما قصد لكن اولا على كل حال يسقطان. هذه بين الصوره لا اشكال فيها الصوره الثانيه ان ينذر نظره موضوعهما واحد في الخلال. قصدنا ما قصد في الواقع ما لهم إلا موضوع واحد. نذر أن يصوم يوما نصف من رجل ونذر أن يصوم وفاة الصادق في رجل ومعنونهما واحد معين ويوما بما أن معنون النذرين واحد مو بينهما أحمل من رجلنا بل بينهما تساوي معنونهما واحد بما أن معنوانهما واحد هنا لا بد لابد أن يثبت أحد النذرين ويلغى الآخر لا يمكن أن يثبت كلا النذرين. لا بد من لغويه الاستامين لماذا لا بد من لغوي الآخر؟ لأن يوم الواحد لا يتعلق به نجران تعلق نجران به من قبيل التحصيل هو بمجرد أن يتعلق به النذر الاول صار من دونه فتعلق النذر الثاني به بعد تعلق النذر الأواضي من بعد تحصير الحاطير لا محالة وعقلاً يثبت أحد النذرين يلغى الآخر سحين إذن قصدهما معان أو ما قصدهما معان على أي حال النذر الآخر يلغى الآخر سواء كان ملتفت إلى أن يوم النصر رجب ويوم بعد صدق أهو ما هذا هذا أمر واقعي بعيد النذران لا يتعلقا بمعنون واحدة سيد يقول ويسقط سيد لو قصدهما معا وأما لو لم يقصد إلا واحدا منهما فتحقق الوفاء بالنسبة إلى ما قصد دون غيره ولا يبعد فقوت الكفارات بالنسبة إلى غير المخصودين هذا خلاف من التقسير يجب أن يرى أن الأمر بلقى النجل أمره توصلياً لا يشترك العقصة بلقى الإنسان لذلك نلاحظ مع المحالة هذا. الأوروبي بالطبع صاحب الأوروبي لأنه لابد أن نتفضل أنه مثل احد الظليلين الذين ذكرناهما إما أن النظر مثل الثاني وإما أن ان وإن كان أمر التوصلي لكن يعتبرون في جهة عقصة سيد الريض يقول بل أن نذر لا بد من قصد إذا ما قصد ما يتحقق عنه فهنا إذا كان عليه نذران قصدهما معاً سقطاً معاً إذا قصد واحد منهما سقط ما قصد وأما غيره لا محل أن يتقص ليش؟ لا محل أن يتقص اشترضوا أنهم نذر صوم يوم الأول من الشهر ونذر صوم يوم جمع المساكل وصادف أن قدم المسافر في اليوم الأول من الشيء إهني إذا قصد امتسال النجرين معا فقط وتحقق الوصاد النسلي لإهمامه أما إذا قصد امتسال واحدا منهما فقط ما قصد لامتساله فقط الثاني أيضاً والامتساله ذلك فوات موضوعه لأن موضوع الثاني قدم المسافر وهو اليوم يوقن المسافر ما فيسقط الثاني لا محاله لكن لا يسقط الامتثالي وإنما يسقط لفواكي موضوعي موضوعه، يسقط لا محاله فإذا فقط سيطالب بكفاره النذر يعتبر حنث إذا لم يتحقق عنوان المصارغ فقد حنث وإذا حنث سيطالب بكفاره النذر يعتبر المسألة العاشرة إذا نذر صوم يوم معين تتفق ذلك اليوم في أيام البيض مثلاً هو صوم يوم خدوم المتاثر فأذا في يوم خدوم المتاثر أيام البيض فإن قفض وفان النظر وصوم يوم البيض أصيب عليه. عليه فقط وإن قفض النظر فقط أصيب عليه فقط كان من يتبعين أنهم لم يقصدوا واستوضط على القرار وسقط الآخر جديد صوم الاستحبابي المتعلق بيان البيض قطعا يتقف مو يتقف بالكتالي يتقف بفواجه موضوعه بعد يومين الاستحبابي وإن قفد النظر فقط قثيب على النظر فقط وسقط ولا يجود خلان الأن ولا يجوز أن يقفد أيام البيض دون الوصائب النظر ومطالب مطالب وهو لا يجوز لأن يقفض تصوم هذا اليوم لانه من ايام البيئة ولا يقفض يقفض النار سيد البيض يجوز لأنه <تصفيق> لا لا يشترق قفضه فإن يسقط النار وإن لم ويجوز له أن لا يقفضه تعمدان يجوز له صاحب العربي ما أنه يشترق في صحوف الأمر النذري لذلك يقول لا ياخذ اذا ما يحتاج ان يقصد شنو عنوان النذر هذا اليوم المعين يصومه عنهما كانما حتى بالنسبه الى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 بلا حاجة إلى أن يقصد أياً منهما نعم لا يتاب عليهما إلا إذا قصدها الرابع المسألة الحادية عشر إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجود أو جهات من الاستفهام. أما جهات من هذا فهذا ما يتصور أن يكون يوم واحد متعدد لجهات من الوجوه لا يتصور الا اذا كان بين العنوانين تخالف اما اذا كان بين العنوانين تماثل ما يتصور شلون مثلا افترضوا عنوان القضاء وعنوان الكفاره عنوان القضاء وعنوان الكفاره بينهما تماثل ما يمكن ان يكون يوم واحد هو قضاء و هو كفارة؟ لأن بينهما تماثل من ما ما يمكن صير يوم واحد هو قضاء هو كفرانين لأن بينهما تماثل صومان متناهلان في حقيقة الصوميان غائنا في الأمر هذا معنون بعنوان القضاء هذا معنون بعنوان الكفرات بما أنهما مثلان لا يمكن اجتماعهما في يوم واحد وبما أن صفاتهما القضاء والكفرة من صفات مأمور به لذلك إن لا يكفي أحد ما فالعنوان الذي يقصده يسقط العنوان الذي لا يقصده لا يسقط صار واضح أما إذا كان بين العنوانين تخاله مثل النذر الكفار أو النذر القضاء شنو الفرق بين النذر القضاء سبق في كحية تفسير الإمام بكر من هذا أنه في النذر مواجب عليه الصوم، واجب عليه أن يهدي منه مثل ما يقوله حيثيه تعليلية حيثيه لقيبية في المصطلح الأحصول أنه إذا قال المولى لا تشرب الخمر لأنه مسكر غير إذا قال المولى لا تشرب الخمر فإنه مسكر فرق بين المشكل إذا قال لا تشرب الخمر لأنه مسكر يفهم العرض من هذا يفهم العرض من هذا ان المحرم هو شرب الخمر وان العله في تحريمه فهو مسكر فيسموه لانه مسكر من حيثيه تعبيه يعني المحرم مو المسكر محرم شرب الخمر لكن حر لانه مسكر ولذلك بما ان يقدر على عمم لكل مسكر اذا قدر هذا اللف من يدل على عمم تحريم كل مسكر بينما اذا قدر اللفظ بشكل لا تشرب الخمر فانه مسكر للعرف ينحمينا أن المحرم مو الخمر المسكر لكن لأن المسكر مطلق على, على الخمر صار الخمر حرام غير حيثيه تقريبين إذا قال لا تشرب الخمر كإنه مسكر يتفهم العرف هذا المعنى أن المحرم أولاً وبالذات هو المسكر غير ما في الأمر الانطباطه على الخمر صار الخمر حراماً ثانياً وبالعراق وإلا المحرم أولاً وبالذات هو عنوان المسكر نسموها حيثيه تقريبية بعد الشوم كذلك في المقر الواجب اولا وبالذات هو الوفاء بالماله مو صوم الصوم, الصوم واجب ثانيا وبالعرب لان الوفاء بالمال يتحقق الا بالصوم لا بالثانيه بينما في صوم القضاء الواجب اولا وبالذات هو الصوم عن قضاء فحيثيه القضاء بالنسبه الى الصوم سمو حيثيه تعليليه لان الواجب اولا وبالذات هو الصوم لكن العيد يوجب الصوم كونه قضاء يسمو حيثيه تعليليه بينما في النذر حيثية الوفاء بالنذر حيثية تقليدية ومحيثية تعليلية يعني الواجب أولاً وبالذاك هو الوفاء بالنذر لكن لأن الوفاء لا يتحقق الله بالصوم صار الصوم ملابط بالنذر هذا الطرق بين الأمرين فإذاً بين عنوان الوفاء بالنذر وبين عنوان الصوم قضاء تخالف متماثل تخالف يعني يمكن يشترك هذا الحبيب الله. يوم واحد هو عنناً وهو عن قفاراً يوم واحد هو عنناً وهو عن قفاراً يجزي عنه يوم واحد يجزي عنهما ذا ليش؟ لأنه بين العنوانين تخالفهم غير ما في الأمر، إن قصدهما مع المثيب عليهما، قصد واحد المثيب عما قصد إلا من، مقصوداً على كل هذا الأمر، الأمران يسقطاناً، شاهدنا في سقوط الأمرين إذن هنجابون أنه فررة، لين؟ بين العنوانين الذي بينهما تماثل او بين العنوانين الذي بينهما اذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوه او جهات من الاستحباب جهات من الاستحباب افترض على انه هذا اليوم من ايام البيض وفي نفس الوقت هذا اليوم من ايام <تصفيق> مثلا يوم وقات او يوم ميلاد وما اشبه ذلك جمعت جهات الاستحباب أو من الأمرين هم منذور هم ومغذير جانب وجوب جانب استحباب فقفد الجميع وثيب على الجميع وإن قفد البعض دون البعض وثيب على المنوي وسقط الأمر بالنسبة للبقية السقوط بالنسبة للبقية أيضا النادر أنفسها والسقوط لا يكون السقوط بالإمتثال لكن السقوط في فواتف موظور ما يجب مثل النذر نذر أن يصوم يوم الغذير يوم الغدير صام وما قصد النجر بناء على الرسول الحويد سقط كل أمره للامتثال بناء على عبد صاحب العروة سقط الأمرهم للامتثال سقط الأمر الاستحبابي لامتثاله لكن الأمر النجري ما سقط الامتثال بل سقط لفوات موضوعه للامتثال صار هذا المسألة الثانية عشر اقرأ اخر وقت النيه في الواجب المعين رمضان كان المعين او غيره مثل المنذور هذا ان يصوم يوم المعين رمضان او غيره اخر وقت النيه عند طلوع الفجر الصادق ليش اخر وقت النيه عند طلوع الفجر ما هو الدليل عليه خلافه للسيد المصطفى وابن الجميع من الذين ذهبوا إلى حتى في رمضان النية تبتد الزواج أو لا يخلون في الواجب معين فمضاء أولا النية أن يطلق في الصوت وقت. لماذا؟ لأنه مقتضى القاعدة شو مقتضى القاعدة؟ مقتضى القاعدة أمور أولا الأمر لا يسقط إلا بعد تحقق المام إذا ما تحقق المامور بيطان لا يسقط المأمور به لا يتحقق إلا إذا قصده عنوانه الأمر بالظهر ما يتحقق ما يسقط إلا إذا قصده عنوان الظهر ما يتحقق إلا إذا قصده عنوان العاصم لا يسقط إلا بعد به لا يتحقق عنوانه ما لم يقصد عنوانه لا يتحقق المطلوب بعد ان سلم بهذا الامرين الصوم من الفجر الى الغروب اذا ما يصير مجموع هذا الوقت بقصد الصوم مجموع هذا الوقت بقصد الصوم لا يتحقق المطلوب الا بقصدها ان منكره ان تفسر قبل قصد الصوم فلان في قصد اصل العنوان ولا قصدر قلوا ما ينكرم في ذلك خارج عن العنوان كلمت في قصد العنوان نفسه قصد الصوم أربع ساعات قصد شنو قصد أنه ما يشتهي الطعام ما قصد الصوم بعدين قصد الصوم ما يجده من الفجر إلي الغروب هذا المجموع من الوقت لابد أن يكون شنو عن قصد للصوم وإلا إذا لم يكن عن قصد للصوم ما تحقق مأمور به واذا ما تحقق المأمور رمضان قال الامر لا يسقط الا اذا تحقق المأمور به. المأمور لا يتحقق الا اذا قصد فاذا لم ياتي بمجموع الوقت عن قصد الصوم لن يتحقق المأمور وانما اتى ببعض المأمور به لانه لا اداه فمختصر القاعده ان لا يسقط الامر الا اذا استوعبت النيه جميع الوقت من الفجر الى او اعذر لا 12 فيه. بل المختصر القاعده هذا بالنسبة إلى شنو؟ إلى آخر وقت. استخدم تعليق السليمان مرة أخرى لأنهم مرتبطين بالجهة مرتبطين مع سامي. ويجوز التقديم في أي جزء. يقدر قبله في أي جزء من أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه صوم أول لينوي أول لينوي في وسط الليل في أخر الليل في أي جزء من أجزاء الليل يصح له أن ينوي لماذا هذا ما هو الدليل عليه الدليل عليه كما ذكر سيدنا خويلد في السرّاء أموره الأول أول سيرة قطعية سيرة المسلمين قطعا جرت على جواز النوم قبل طلوع الفجر، فلو كان ما يكتف بالنية في الليل لما صار له طلوع الفجر. إذن إلى طلوع سير القطعية للمسلمين جرت على جواز النوم قبل طلوع الفجر، وهذا معناه ولازمه أنه يجوز أن يكتف بالنية التي كانت في وقت من أوقات الليل. الدليل الثاني الروايات التي ستأتي في مسألة الجنوم إذا أجنب ثم نام. روايات تصرح كثيرا لأنه يجوز للمجنب أن ينام نومة واحدة إذا كان قاطباً جلوس قد مطرور الفجر روايات كثيرة تصرح تجويز النوم للمجنب أن ينام دليل على اكتفاء بالنية في شنوه؟ في جزء من أجزاء الليلة وإلا اللي شو يجوز له أن ينام؟ تجويز النوم للمجنب دليل على اكتفاء بالنية في أي أقل من الدليل الثالث ما ورد عن الرسول صلى الله عليه ورد طرق القريقين لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل من الليل وهو مطلق يعني في أي جزء من أجزاء الليل ولا يشغل أن يكون إلا عند طبوع الفائل في أي جزء من أجزاء الليل يكفي أن يكون النية من هذه الأمور الثلاثة نستفيد أنه الواجب للأشار أن يهسيننا في الحشب الواجب أن يقع الصوم عن نيتين ولو كانت نيه ارتكازية أول المغرب نوى أن يصوم غدر ثم ما يكفق إلى النية غفل عنها أو نام إلى أن طلع الفائدر وقع الصوم عن نيتين لكن النية الصيدينية فالأرتكازية والمقصوبين ارتكازية يعني لم ينقضها لذلك قال هذا الأمر ارتكازي يعني لم ينقضه بشيئين وهو ما نقضى ميته بشيئين فإن الارتكازية حاصل فيكفي بهذه الأدل ان أن يقع الصوم عن ميته ولو كان شنوه؟ ارتكازية إنما الكلام كل الكلام هل أنه ينتي له أن ينوي قبل الليل؟ لما يصح يعني ينوي من العقل صوم غير أو ينوي من الضوء صوم غير يصح أو ما يصح الضوء كلام في هذه السرعة بعضهم كما هو ظهر أشيء سيد الإيمان رحم الله من أنه غير يصح. حتى لو قبل خمسة أيام بسباصون بعد خمسة أيام اليوم الخامس المهم ان يكون الصوم عن نيه ارتكازيتين ومن الواضح ان النيه السابقه اذا ما نقضها فهي باقيه ارتكازاً النيه السابقه اذا ما نقضها نوا قبل عشره ايام او نوا قبل يومين او نوا العصر امس هو هنيه صحيح الان لو تفصيل بس هو ما نقضها فبما انه لم ينقضها فهي ممتدة ارتكازا الى طروع الفجر من يوم الصوم نفسه بما أنه لم ينقضها فهي ممتدة ارتكازاً إلى طلوع الفجر من الصوم الذي صامه فبالنتيجة وقع الصوم عن نيته المقدار الأولى من يقع الصوم عن نيته؟ وقد وقع الصوم عن نيته وهذا فجارة أنها نية ارتكازية ممتدة إلى طلوع الفجر لذلك نشوف الحاجس الإنمام يقول لا وقت للنية ما ماكو وقت شرعي محدد بل المعيار أن يحصل الصوم عن عزم باقي في الناس ولو ذهل عنه باقي ارتكازه ولو ذهل عنه ولو ذهل عنه بنوم أو بشبه نوم ولا فرق بين حدوث هذا العزم بين أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه أو قبل الليلة قبل خمسه أيام فهمت هذا؟ فلو عزم على صوم الغد من اليوم الماضي ونابه على هذا العزم إلى آخر الغد صح صومه على الأصح. ليش؟ لأنه كانت ميراثه تاثير تاثير تاثير تاثير تاثير تاثير تاثير تاثير تاثير لكن تاثير تاثير تاثير من تاثير يقول بأنه تاثير أكو تاثير تاثير ما أكو تاثير تاثير تاثير تاثير تاثير تاثير تاثير اليوم يوم شنوه؟ طلق 29 من شعبه اليوم يوم 29 من شعبه إذا اليوم 29 من شعبه نوى أن يصوم غدا. هنا من الأصول إلى يوم الثاني الصباح ما رعا إلا بعد طلوع الفجر من اليوم الثاني هل يقع اليوم الثاني عن رمضان صحيح أو لا؟ صحيح ليش؟ لأنه عندما نوا لم يكن هناك أمر كان الأمر بسيط غير بعد الهلال فوق العصر ما كان فوق عندما نوا لم يكن هناك أمر وعندما أمر ما كان قابل للأمر وكان نام فلا يصح. عندما نوا لم يؤمر ما كان مأمولاً بوقت النوا مأمولاً بصلب صوم رمضان بعدما صار رمضان. ووقت الذي صار أمر رمضان هو مقابل للأمر لأنه نائم لا ويخاطر فحينئذن كيف سأخص الصوم اليوم عن رمضان كذلك بالنسبة لأيام رمضان ينوم من العصر إلى بكرة هذا يرجع إلى مطلب سيأتي تكرار مطلب ذنين وهو أنهم هل أن صوم رمضان أوامر حلالية ومستقرية يعني كل يوم من رمضان إلى أمر يخصه هل أن لكل يوم من رمضان أمر يخصه بحيث أنه قبل ما يجي هذا اليوم ماكو أمر أو أن صوم رمضان كل ما بأمر واحد إذا قلنا بأن أوامر الصوم في شهر رمضان اوامر انحلالية يعني كل يوم الى أمر الصوم لا محالة إذا كل يوم الى أمر الصوم لو نوى صوم يوم الغد من ياتي يأتي نفس الكلام وقت اللي نوى ما كان مأمور وقت اللي أمور ما كان قابل للأمر لأنه كان نائم فلا يسكن الصوم لا بد أن يكون الصوم أما إذا قلنا وهو الصحيح أن شهر رمضان كل مأمور بأمر واحد لكن على نحو الواجب التعليقي قرأنا في الأصول الواجب التعليقي وواجب الواجب التعليقي أن يكون الوجوب فعليا والواجب استقراميا بمجرد أن نستطيع إذا حقرت عند الاستطاعه وجب الحج مع أن الحج مو واجب الآن في ضربه في الوجوب حالي لكن الواجب استقبالي الوجوب فعلي عند الاستطاعه والواجب استقبالي نسموه وجوب تحديثا بخلاف الظهر والزواج إذا حدث الزواج وجبت الظهر وجوبا تنجيزيا هو وقت للوجوب وهو وقت للواجب إني في رمضان الوجوب بمجرد أن يهول هلال الشهر رمضان يجب صوت رمضان كله غاية ما في الأمر الوجوب فعليا لكن الواجب استقباله كل يوم بعد يوم فوجوب شهر رمضان على نحو الوجوب التعليقي وهذا هو المستفأة من الآية الكريمة فمن شهد منكم الشهر فليصمه مضالره وأن هناك أمر واحد بصيام الشهر كله على نحو الوجوب التعليقي حينئذ يصح له أن يقصد من العصر صوما يوم غد ونام بعد من العصر إذا ما بعد اليوم يوم زين صنوه صحيحاً صنوه صحيحاً ليش لأنه هي توقيت عن أمرين رابط وأما مع المسيان